أمفلج ثغرك أم جوهر ورحيق رضابك أم سكر قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر أمفلج ثغرك والخال بخدك أم مسك به الورد الأحمر أم ذاك الخال بذاك الخد فتيت الند على مجمر عجبا من جمرته تنكو وبها لا يحترق العنبر يا من تبدو لي وفرته في صبح محياه الأزهر فأجن به بالليل إذا يغشى والصبح إذا أسفر ارحم ألقاً لو لم يمر بنعاس جفورك لم يسهر ام ارقا لو لم يمرط لم يا سهر تبين طول هجرك عيناه حزنا ومدامعه تحمر يا للعشق اللي ممتونين بهوى يا حور ان يبدو لذي طرب غنى او لا حال كبر امنت هوان بنموته وضعينه سحر يقثر قد قال لصغرك وصالعه اننا اعطيناك الكوثر اننا اعطيناك الكو صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر هو كهفي من نواب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر قد تمت لي بولايته نعم جمت عن أن تشكر لأصيب بها الحظ الأوفى وأخصص بالسهم الأوفى هل يمنعني وهو الساقي هل من حوض الكوفى أم يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر وضعت للقانع والمعتر, والمعتر. فلد أم فلد تبرك أم جوهر يا من قد أنكر من آيات أبي حسن ما لا ينكر إن كنت لجهلك بالأيام جحت مقام أبي شبر فاسأل بدراً واسأل أحداً وسل الأحزاب وسل خيبر من دبر فيها الأمر ومن أردى الأبطال ومن دمر من هدى حصون الشرك ومن شاد الإسلام ومن عمر من قدمه طه وعلى أهل الإسلام له أمر أهل الإسلام له أمر فنلبسواك وهل بالطود يقاس الدم الناس أووك بمن ناووك وهل ساوون علي قلب من غيرك من يدعى للحرب وللمحراب وللمنبر أفعال الخير إذا انتشرت في الناس فأنت لها مصدر وإذا ذكر المعروف فمات سواك به شيء يذكر آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى